ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن موضوع اسماء الله عز وجل وصفاته من الموضوعات العظيمة التي ضلت فيها افهام في آم كثيرة من الناس وزاغوا فيها عن الحق البين المجلى في كتاب الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اعتنى علماء السنة بهذا الموضوع عناية كبيرة وصنفوا به المصنفات المقررة لحقيقته مبنيا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما اهتموا بأمر الرد وايضاح الشبهات التي اخترعتها فرق الضلال وعلى رأسهم الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان المتأثرين بأول من قال بالزيغ في الأسماء والصفات وهو الجعد بن درهم استاذ الجهم بن صفوان وتسلسل قول الجهم في عدد من الطوائف كالمعتزلة وهم خصومه وكالكلابية الذين أتوا لاحقا وانعكس قول الكلابية وورثته منهم الأشعرية والما فقل أن تجد كتابا إلا وله عناية في أمور الاعتقاد بأمر الصفات لأن مسألة الصفات صارت من مسائل الممايزه في الاعتقاد بمعنى أنها مما يظهر به سلامة معتقد العبد من رداءته يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا مقولة الجهل بن صفوان وكيف أنها أثرت في الطوائف كلها يقول لم ينجو من اقواله طر سوى أهل الحديث وعسكر القرآن أما باقي الفرق حتى خصومه من المعتزلة الذين خاصموه في القدر وفي الإيمان تأثروا به في أمر الصفات ولهذا يقول القيم رحمه الله عن الجهم فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان كأنه شخص يورث وتقسم تركته فتجد الفرق الضالة متأثرة بقول الجهم بن صفوان في أبواب كثيرة ومن أشدها الصفات لأنه قال بقول عظيم جدا فيها وهو نفي أسماء الله تعالى وصفاته وهذه مقولة إذا تأملها المؤمن عرف بها قول السلف عن الجهمية إنما يريدون أن يقولوا ليس فوق السماء شيء ليس فوق العرش شيء يعني يريدون أن يصلوا بنفي الأسماء والصفات في نهاية المطاف إلى التعطيل المطلق المحب ولهذا كما قلنا اعتنى علماء السنة لهذا المقام وهو مقام شريف جدا كما سيأتي بيانه في أول كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه وطريقتنا في الشرح ستكون بإذن الله عز وجل فيها شيء من الترسل والترفق في الألفاظ نظرا لوجود عدد من المصطلحات والتعريفات والعبارات التي يحتاج طالب العلم أن يقيدها ويضبطها لأن فيها جملة من الألفاظ الأصولية والعبارات التي تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح لأن هذا الكتاب كتاب اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية واضحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه فكان من أنفس ما صنف في باب الأسماء والصفات توهيحاً وتجرية لشبه أهل ضلال ولهذا ستكون القراءة فيه بإذن الله مترسلة وسيكون الشرح بعون الله تعالى كذلك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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان تسليما تسليما وبعد فإن بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته اعظم اركان أركان الإيمان على الإطلاق والإيمان بالله ولن يكون لأحد إيمان ببقية الأركان إلا إلى آمن بالله فالإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والايمان بالقدر والايمان باليوم الآخر هذه لا تكون إلا لمن امن بالله فاذا لم يؤمن بالله فلن يؤمن له بكتب ولا برسل ولا بقدر ولا بيوم يبعث فيه الخلائق ويجازيهم ويحاسبهم ولا بملائكة هي رسل لله عز وجل فأعظم أركان الإيمان على الإطلاق الركن الأكبر الإيمان بالله الإيمان بالله هو من أركان أيضا كما ذكرها عندك هنا الإيمان بوجوده تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته ومراد المصنف بيان عظم شأن الأسماء والصفات لأن أمر الأسماء والصفات مرتبط بأكبر أركان الإيمان وهو الإيمان بالله فما دام الإيمان بالله عز وجل لا يكون إلا من خلال الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته فهذه الأمور العظام ذات شأن كبير والعلم بها اشرف العلوم فعلم الاعتقاد اشرف العلوم على الإطلاق لا يشك في أن علم العقيده اشرف العلوم كلها والعلوم تبع له لأن الانسان لو حقق امر الاحكام العمليه المعبر عنه بالفقه وهو فاسد العقيده فمهما عمل من عمل من الأعمال والأقوال فإنه مؤسس على اعتقاد فاسد بينما لو كان على دراية متوسطة بالأحكام وبنى هذه الدرايه وهذا العمل على اعتقاد سليم لنفعه ذلك لأن الاعتقاد هو الأساس وهو الأصل نعم وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر هنا ما يتعلق بأنواع التوحيد وهذه الانواع مذكورة في كتاب الله عز وجل إذا تدبر المؤمن هذه الآيات التي يقرأ فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين موضوعه الربوبيه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين موضوعه الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين موضوعه الألوهية والعبادة وهكذا قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هذا توحيد العبادة الرحمن الرحيم هذا الأسماء الصفات بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية هل هي أفعال الرب متعلقة بربوبيته فإذا استقرأ المؤمن الآيات القرآنية وجد هذه الأنواع واضحة وقد قال بعض من لا يفهم إن هذه الأنواع من الابتداع ومن الاختراع وهذه من عجائب الأقاويل لأن القائلين بمنع تقسيم التوحيد هم مقسمون له غالب من يمنع انواع التوحيد هم مخرفوا الصوفيه متاثرين بالمتكلمين لان المتصوفه منهم من جمع التصوف مع الكلام فصاروا ذوي ثوبين ثوب في المسلك وهو التصوف وثوب في الاعتقاد وهو طريقه المتكلمين كالاشاعره أو ما تريديه، وهم جميعا يقسمون التوحيد فيقولون إن الله تعالى واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته ويتركون أهم ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وهو توحيد العبادة وقول من قال إن هذا التقسيم من تقسيم ابن تيميه تبعه عليه ابن عبد الوهاب هو قول من لا يفهم كما قلنا، لأن هذه لأن هذا الاستخدام كما قلنا اولا مستنبط من القرآن، ثم إنه موجود في كلام أناس قبل أن يوجد ابن سينا. إذا رجعت كتاب الأربعين للبيهقي في أحوال عباد الله، وجدت فيه هذا الباب، باب توحيد الله في عبادته. وذكر فيه حديث معان يقول الله عنه حق الله على العباد وتجد هذا عند القرافي المالكي وهو قبل ابن تيميه أيضا وتجد هذا عند ابن ضطف الحنبلي وغيره وهذا أمر كما قلنا موجود في الآيات القرآنية لأنك إذا سألت المنكر يا هذا التقسيم فقلت قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين موضوع هذه الآية ما هو في قوله تعالى رب العالمين لا يملك إلا أن يقول الموضوع موضوع الربوبيه لا يستطيع أن يقول سواه. ثم قوله تعالى الرحمن الرحيم ما موضوع هذا ما هذا الاسمان يقول هذاني من اسماء الله رسوله مالك يوم الدين كذلك بعدها إياك نعبد وإياك نستعين ما موضوعها مرتبط بالرب أو بالعبد يقول بالعبد في ماذا في إفراده العبادة للرب تعالى لا يعبد إلا انتهى إذا كان الأمر كذلك فقد قلت بالتقسيم وإن أنكرته فإنه كما تقدم الربوبية موجود ذكرها في الآية الأولى والأسماء والصفات في الآية الثانية والثالثة والعبادة في الآية الرابعة نعم منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيره قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة هذا الموضع فيه الآثي أولا فيه حكم في قوله ولا يمكن أحدا أن يعبد الله هذا حكم أنه لا يمكن أحدا أن يعبد الله عز وجل حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته وقوله على الوجه الأكمل هذا قيد قيد قد يعبد الله تعالى مع قلة علمه بالأسماء والصفات لكن لا يعبده على الوجه الأكمل وذلك أن العلم بالله عز وجل مراتب وليس مرتبة واحدة. الدليل على تفاوت الناس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا أعلمكم بالله والمعرفة عمل القلب فلا يمكن أن يعبد الله عز وجل من قبل أحد يجهل اسماءه وصفاته تماما هذا لا يستطيع وقد يعبد الله تعالى مع علم يسير بأسمائه وصفاته لكن لا على الوجه الأكبر، وبالتالي إذا كان على علم بالله وأسمائه وصفاته أكثر كانت عبادته لربه تعالى على البصيره كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، الآن هذا الخوف عبادة نشأ عن ماذا؟ عن علم بالله تعالى. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه ولهذا قال لا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل فقد يعبده على وجه فيه ضعف والإيمان كما لا يخفى عند أهل السنة يزيد وينقص لهذا قال ليعبده على بصيره البصيرة لا تكون إلا لمن عنده اليقين والبرهان والعلم فتتفاوت الناس في أمر البصيرة ثم قال رحمه الله تعالى في قوله, ولل... في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ويأتي لها كلام إن شاء الله تعالى هذه الآية فادعوه بها الدعاء بهذه الاسماء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما سياتي إن شاء الله تطبيق ذلك في الأسماء والصفات. ويحتاج إلى كلام موجز عن دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة معروف، فأن تقول اللهم اغفر لي أنت الآن تسأل اللهم ارحمني هذا دعاء فيه سؤال لأن معنى اللهم يا الله اللهم اغفر لي يا الله اغفر لي اللهم ارزقني يا الله ارزقني فأنت الآن تدعو دعاء مساله تسأل الله الغفران تسأل الله تعالى الرزق. لكن ما معنى دعاء العبادة دعاء العبادة مثل قراءتك القرآن وذكرك لله عز وجل بهذه الأمكار الذاكر والقارئ في الحقيقه كلاهما سائل وان لم يات بلفظ سؤال يعني, يعني حين يطوف الانسان بالبيت لو فرضنا انه ما دعا ان كان مشروع له ان يذكر الله لكن لو انه ما دعا هذا الطائف الان في عباده وهو سائل يسأل الله يطوف ببيته عز وجل يظهر ما يقربه إلى ربه فهو بعبادة هذه يسأل الله عز وجل أن يرحمه أن يتولاه أن يسدده أن يصلح له دينه ودنياه وإن لم يدعوه إذن فدعاء العبادة حين تقرأ القرآن ماذا تريد منه تريد ان يثيبك الله عز وجل علمت ان الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها فقرات حتى يجازيك الله عز وجل فانت الان في مقام عباده لكنك تدعو بهذه العباده تدعو الله عز وجل وان لم تتلفظ بلفظ السؤال اذا دعاء المساله فيه التصريح بالسؤال يا ربي اغفر لي اللهم ارحمني هذا أنت السؤال ودعاء العبادة أن تعمل العبادة نفسها مخلصا لله ماذا تريد؟ تريد أن يثيبك الله تريد أن يكفر الله سيئاتك تريد أن يدخلك الله الجنة فأنت الآن في مقام السائل وان لم تتلفظ بكلمة السؤال يا الله يا رب اللهم فأنت في مقام السائل وان لم تتلفظ بصيغة السؤال لا. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك هذا الآن بيان دعاء المسألة بالنسبة أسماء الله تقدم معنى بيان دعاء المسألة فطبق رحمه الله تعالى دعاء المسألة الآن على الأسماء أنت تريد المغفرة فتدعو الله عز وجل بما يناسب من أثنائه هذا الذي أنت تدعو به تدعو تريده فتريد المغفرة فتقول يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني وهكذا نعم ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع فتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا هذا هذا ما يتعلق بدعاء العبادة بالنسبة للأسماء التي أمر الله بجوائدها ولله الأسماء العسنى فادعوه تتعبدوا إلى الله بمقتضى هذه الأثناء أنت تعلم أن الرب تعالى أمرك بالتوبه والتوبة عباده فتوبت إلى الله لأنه هو الثواب وهكذا حين تذكره للسانك أو حين تعمل عملا لا يطلع ربما عليك فيه أحد من المخلوقين فانك تذكر الله بلسانك لانه يسمع ولهذا لما رفع الصحابه رضي الله تعالى عنهم اصواتهم بالذكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحل، انكم لا تدعون اصم يعني لا يسمع ولا غائب بل هو سبحانه مطالع الطالع شهيد يسمع فأنت الآن تذكر الله تعالى ولعل الذي بجانبك لا يكاد يسمع ما تدعوبه تقربا إلى الله تعالى لأنك تعلم أن الله سميع وهكذا حين تكون في بيتك وحدك أو في البرية وتتق الله في عمل من الأعمال لأنك تعلم أن الله تعالى بصير فتتقرب الى الله تعالى بها فالعلم باسماء الله تعالى له اثر كبير جدا على ايمان العبد يدفعه الى التقرب الى ربه تعالى وهو من اعظم ما يجلب خشيه الله عز وجل ولهذا قال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا رتب حذر العبد على ماذا على أن الله تعالى يعلم ما في نفس لأن علم ما في النفس يوجب الحذر إذ قد يرى الناس شيئا حسنا والذي في النفوس عيانا بالله بخلاف ذلك فحذر الله لأنه يعلم الذي في النفس واعلمه أن الله يعلم ما في أنفسك هذا ما لا يستوجب أن تحذر الله وأن تخاف الله فحذرك هو عبادة وخوفك عبادة نشأت عن كون الله يعلم ما في النفس سبحانه وبحمده وهكذا جملة من الأسماء والصفات يمكن أن يطبق عليها، هذا فتكون داعيا دعاء عباده ودعاء مسألة من خلال هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها نعم ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تاره وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعص بتارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده وتميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى أما نفعه لعباده فيشهد به من قرأ الفتاء رحمة الله على من ألم وأما الإخلاص وموافقة مرضات الله فنسأل الله أن يجعل ما كتبه هذا العلم مقبولا لله تعالى وأن يجزل له فيه المثوبة ذكر هنا ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب ومن عادة بعض المؤلفين أن يذكروا أسباب التأليف سبب تأليف الكتاب حصره في أمرين الأمر الأول عظم منزلة الأسماء والصفات يعني قال من أجل منزلته هذه يعني صنف الكتاب السبب الثاني أن الخوض في موضوع الأسماء والصفات كثير جدا وكثير من الخوض فيه بل نجزم جزما أن أكثر ما قلف فيه كان بالباطل لأن الذين تصدروا للتأليف فيه لسيما من المتأخرين كانوا من أهل الفرق الضاله قالبهم من المعطلة إذا قرات بعض مؤلفات المعتزله التي كتب الله وله الحمد والمن أن تضمحل وتندثر حتى لا تجد من كتبهم إلا القليل الآن تجد الواحد منهم قد ألف نحو من مئتي كتاب كالجباء وغيره وبعضهم ألف تفسيرا كاملا سلك فيه مسلك التعطير فمعظم ما ألف فيه من قبل المتأخرين على هذا الضوء إما ان يكونوا من المعتزله أو الاشعريه أو الماثوريبية وممن الف عكسهم وهم الممثلة المشبهة فخاض في هذا الموضوع العظيم أناس كثير بالباطل ولهذا تفدر علماء السنه رحمهم الله للتصنيف في هذا الباب وردوا على الطائفتين طائفه المعطلة وطائفة الممثلة ومن ضمنها هذا الامام العلم رحمة الله تعالى نعم قواعد في أسماء الله تعالى القواعد, القواعد هي الأسس القواعد هي الأسس فقواعد البيت هي اسس يذكر رحمه الله تعالى هنا قواعد تتميز بالعموم بدأ بالقواعد في اسماء الله وبعد أن فرغ منها ذكر القواعد في صفات الله ثم سيذكر ما يتعلق بالأدلة إن شاء الله تعالى, إن شاء الله تعالى ثم سيذكر ما يتعلق بمناقشة المعطلة الذين قالوا لاهل السنة إن عندكم نصوصا عملتم معها مثل ما عملنا مع النصوص التي أنكرتم علينا فذكر رحمه الله تعالى هذه القواعد أولا في الأسماء وبعد ذلك القواعد في الصفات حتى تكون بمثابة التأسيس وبعد ذلك يستضح ويطالب العلم الامثله إن شاء الله تعالى ففهم القواعد مهم ولهذا الكتاب من أهم ما فيه وهو الذي يجعلنا نشرح بالطريقة المترسله هذه من أهم ما فيه ضبط القواعد فإذا ضبطت القواعد هذه إن شاء الله تعالى سهلا. أمر التطبيق وذكر النصوص يسهل هذا لكننا المهم أن يتخطى الطالب بهذه الطوال تقاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أسماء الله, أسماء الله تعالى كلها حسنى نعم الحسنى على وزن الفعلاء اسم تفضيل مؤنث اسم التفضيل الأحسن اسم التفضيل هنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى مطلق لم يقل تعالى إنها أحسن من كذا لأن أسماء الله تعالى بالغه في الحسن أعلى لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد في أسماء الله التي تسمى بها ما لا حسن فيه ويستحيل أن يوجد في أسماء غير الله تعالى ما هو أحسن من الله فلهذا عبر عن الأسماء بالكسنة على وزن الفعل. وأما ما يتعلق بالصفات وسيأتي إن شاء الله الكلام فعبر أيضا فيها باسم التفضيل فقال تعالى ولله المثل الأعلى الأعلى اسم تفضيل وما المراد بالمثل الوصف فتامل الايتين الان ولله الاسماء الحسنى استعمل معها اسم التفضيل وفي الصفات استعمل ايضا اسم التفضيل ولله المثل هي الوصف ولله المثل الاعلى ولهذا تم المصنف الكتاب القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى فصفات الله علا واسماءه تعالى حسنى وفسر الحسن كما سيأتي بأنها البالغة في الحسن غايته يعني كمال الحسن فلا يمكن أن يقال كما تقدم إن هذا الاسم من اسماء الله يقصر عن الكمال حاشا من ذلك فالأسماء الله تعالى على أسم ما يكون من الحسن نعم أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا اسماء الله حسن متضمنة صفات كاملة كما سياتي في الرحمن يتضمن اسم الرحمة العزيز يتضمن اسم العزة فلا نقص فيها نهائيا بثاثة بوجه من الوجوه يعني مهما زعم الزاعم فلا يستطيع أن يورد وجها واحدا يستطيع من خلاله أن يصل إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته فيها نقص مستحيل هذا تماما ثم قال لا احتمالا ولا تقديرا لا احتمالا يعني لا يحتملها اللفظ قال هذا الاسم يحتمل من خلال لفظه نقصا أبدا مستحيل هذا ولا تقدير أي لا يمكن أن يقدر النقص الذهن مجرد تقدير فلا يمكن أن يتطرق إليها النقص لا من لفظها ولا يمكن أن يوجد الذهن يقدر تقديرا مقبولا لا وسوثة شيطانية لكن يقدر تقديرا أن تمث نقصا في الله أو صفاته حاش لله من ذلك نعم مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها نعم ذكر مثالا على هذا هذا الاسم العظيم لله تعالى الحي لا يشبه اسم الحي في المخلوقين لأن الحي من المخلوقين كان معدوما؟ حتى اوجده الله كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم بعد ان يوجد المخلوق نعبد له من الفناء كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل وكما قال الله تعالى كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال الله تعالى بيانا لعظمه اسمه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، بينما كل حي يموت. إذن فهذا اسم العظيم من أسماء الله تعالى المتضمن للحياة. لم تسبق حياته تعالى بعدم فهو الأول الذي ليس قبله شيء ولا يلحق حياته زوال معنى أن من المخلوقين من قد يعمر عمرا طويلا، لكنه يموت فالله تعالى لم تسبق حياته بعدم حتى تكون حياتا وجدت بعد عدم وحياة المخلوق ولا يلحقها حياته تعالى لا يلحقها زوال وفناء، ثم إن حياته تعالى مستلزمه لكمال الصفات فليست حياته تبارك وتعالى حياه من له صفات ناقصة عشاه من ذلك كالمخلوق حياتنا فيها من النقص شيء كثير خذ نموذج ذلك في العلم، قال الله تعالى، وما اوتيتم من العلم إلا قليل، هذا الآن نقص للمخلوق، أن علمه قليل، نعم، ومثال آخر العليم، اسم من اسماء الله اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، نعم هذا علم الله، علم الله تبارك وتعالى لم يسبق بجهل كعلم المخلوق المخلوق يعلم بعد أن جهل ثم إذا علم ينسى ويضل عن الأمر الذي علمه أما الله تعالى فعلمه غير مسلوق لجهل معنى أنه لم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا به حاشاه من ذلك ثم ان علمه تبارك وتعالى لا يلحقه نسيان بخلاف المخلوق علم المخلوق كما قلنا مسبوق بجهل قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فقبل ان يعلمه كان جاهلا حتى علمه تعالى وقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا إذا خرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم إن الله تعالى يجعل له منافذ يجعل لكم السمع والابصار والأفيدة يبدأوا في تعلم الأشياء ومعرفتها ويتدرجوا في هذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وهكذا قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم فإنسان قد تعلم أشياء ما كان يعلمها علم المخلوق متبوع بنسيان ايضا حتى إذا اكتسبه وعرفه يبدأ ينسى وهذا ملاحظ ولهذا قال الله في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وقال النبي عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسيت ذريته وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فمن طبع الإنسان أنه ينسى أما الله تعالى فعلمه غير مسبوق بجهل وغير متبوع بنسيان نعم قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نعم نفى الله عز وجل لما في فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب وهذا العلم عند الله تعالى لا يضل الله عز وجل عنه ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى بينما المخلوق فما تقدم يضل وينسى نعم العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وتفصيلا أي حتى دقائق الأمور حتى الدقائق علم الله تعالى محيط بها كما سيأتي في الآية إن شاء الله تعالى فحتى الأشياء اليسيرة الدقيقة وهذا معنى التفصيل أي انه تبارك وتعالى يعلم الأشياء التي قد تدق وتكون غاية في الخفاء فرمش العين هذا يقع من الإنسان في حياته ما لا يفتيه إلا الله رفعه يده قبره يده خطوات رجليه نبضات قلبه انفاسه كلها عند الله عز وجل قد علمها وأحاط بها احاط بها سبحانه وتعالى تفصيلا فليس علمه تعالى كما تقول الزنادقه من الفلاسفه بالاشياء الاجماليه لان هذا نوع زندقه يكفر به الانفاس يجب ان يعتقد ان الله تعالى قد احاط بكل شيء علم مهما دق ومهما صغر ولهذا والله اكبر اذا انتهت الانفاس المقدرة للإنسان التي علمها الله تعالى وأحظ بها توفي وإذا أتم رزقه واستنفذه في الدنيا توفي ولا يمكن أن يموت قبل أن يستتم رزقه لأن الله يعلم برزقه سبارك وتعالى منذ أن رزقه سبحانه وبحمده وهو في بطن امه ثم بعد أن خرج حين التقم ثدي امه ثم ما يأكله ويشربه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى من هذا الرزق فإذا تم الرزق وتمت الأنفاس التي علمها سبحانه وتعالى وهذا من التفصيل في علمه تعالى قبض عبده إليه نعم سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه نعم علمه تعالى مفصل بأفعاله هو سبحانه إذ يعلم أفعاله هو سبحانه وهكذا مفصل بأفعال خلقه فيعلم ما الخلق عاملون نعم قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابث الا في كتاب مبين هذا من التفصيل في علمه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب ما مفاتح الغيب المذكرة في سورة الأنعام هي المذكرة في آخر سورة لقمان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث بمقدار وعدد محدد من القطرات وعلى الموضع الذي يريد سبحانه وتعالى ولهذا يوقع تعالى الغيث على موضع ويصرفه عن موضع ليتدبر اولوا الالباب كما قال تعالى في سوره الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فلان الغيث يصيب هذا الموضع دون هذا الموضع فابى أكثر الناس الا قصورا فتصريف الغيث هو من علمهم محيط المفصل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما ويعلم ما في الأرحام كل ذات رحم فإن الله عالم بما في رحمه وإن كان من المكلفين فانه يعلم تعالى شقاوته وسعادته ويعلم سبحانه وتعالى آجال الجميع وارزاقها من المكلفين وغيرهم ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا النفوس غدا لا يدرى ما الذي يأتي إليها فتجد ملوكا يزول ملكها واصحاء يمرضون وأغنياء يفتقرون، واذلاء يرتفعون وفقراء يغثون، ومرضى يشفون كلهم لا يدرون يصبحون هكذا فيفجئهم قدر الله تعالى لا تدري النفوس ماذا تكسب غدا ولا يدري بها الا الله تعالى ولا يعلم بها الا الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض ثم هذه النفوس ايضا لا تدري اين موضع موتها والله تعالى يعلم موضع موت كل عبد لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له إليها حاجة هذا العبد لو كان يعلم انه سيموت في بلد كذا ربما ما ذهب إليه فيجعل الله عز وجل له حاجة حاجة ما من الحاجة يقول سأذهب إلى بلد كذا سأقضي هذه الحاجة وسأرجع إليكم وربما لم يقل إن شاء الله ولا يعلم أن الله تعالى قد قدر أن يتوفى في ذلك الموضع وأن حاجته لن تتم. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة وما تدري نفسه بأي أرض تموت هذا من تفاصيل علمه تعالى. قال ويعلم ما في البر والبحر ما تهيد العموم كل ما في البر مهما قدرت وما ما عدت وكل ما في البحر فإن الله تعالى يعلمه ثم قال وما تسقط من ورقه يعني من اوراق الاشجار والاشجار الوف الوف الاشجار يحيط بها رب العالمين فسقوط ورقه من هذه الاشجار ما تسقط من ورقه الا يعلمها فضلا عن الاشجار نفسها لكن حتى ورق الشجر وأوراق الأشجار تسقط كثيرا جدا وما تسقط من ورقة إن يعلمها ولا حبة والحب كثير جدا حتى لو كان في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وهذا شامل إلا في كتاب مبين فهذا إذا قيل إن الرب سبحانه وتعالى علمه لا يقارن بعلم المخلوق ولهذا قال تعالى كما تقدم في علم المخلوق وما أطيت من العلم إلا قليلا وقال في علمه ما تسمع سبحانه بهمده فلهذا أسماؤه تبارك وتعالى كالعليم وكالحي وكغيرها من الأسماء لا شك أنها على أكمل ما يكون ولهذا سميت الحسنى ولله الأسماء الحسنى نعم وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذا أيضا من تفصيل علمه عز وجل ما من دابة كما قال ابن كثير رحمه الله من سائر الدواب صغيرها وكبيرها بريها وبحريها إلا على الله رزقها فيرزقها سبحانه وتعالى وكونه يرزقها يقتضي علما بها يوصل اليها القهر، ويعلم مستقرها ومستودعها اي يعلم منتهى سيرها في الارض واين تأوي اليه من وكرها وهو مستودعها كما قال ابن كثير وفي المراد بالمستقر والمستودع اقوال للمفسرين الحاصل من هذه الاقوال كلها الدلاله على تفصيل علمه تعالى نعم قال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ذكر العلم في هذه الآية ثلاث مرات. ذكر ثلاث مرات يعلم ما في السماوات والأرض وهذا يشمل كل ما فيهما ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا يشمل ما ظهر من العبد وما بطن ولهذا قال في آخر الآية والله عليم بذلك الصدور نعم. ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أُمَّ, أم, صبي, وجدت يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألقطته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما نعم من أسماء الله تعالى الرحمن الرحمن على وزن فعلان وهو أشد مبالغة من الرحيم الذي هو على وزن فعيل لهذا لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم أحد هذا من الأسماء الخاصة بالله هناك اسماء خاصه بالله لا يجوز ان يتسمى بها احد كاسم الله الرحمن رب العالمين هذه اسماء لا يجوز ان يتسمى بها احد ابدا كائنا من كان اما مثل الرحيم فيمكن ان يطلق على المخلوق كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالرحمن على وزن الفعلان هو أشد مبالغه كما قلنا من سعيد وهو يتضمن سعة رحمته تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء وقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة قد أصابها المسلمون في سبيل. يعني غلب الكفار فسلبت نساؤهم وذراريهم هذه المرأة تبحث عن صبي لها فلما راته ضمته اليها وألصقته ببطنها وأربعته فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا وهي تقدر قال لله ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرحم بعباده من هذه دولتها وهذا يدل على سعه رحمته تعالى رحمته عز وجل عظيمة كاملة ولهذا وسعت رحمته كل شيء لكنه تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء هذا من حيث عموم رحمته لو أراد لرحم الخلق كلهم بدون استثناء ووسعتهم رحمته لكن لحكمته جعل الرحمة لمن اطاعه ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية فمن حيث عموم الرحمة هذا شامل ومن حيث كونها يجب أن تلتمس لطاعة الله أكد شرع الله تعالى فرحمته تعالى وسعت كل شيء واسع والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع اسم إلى الآخر كمال فوق كمال نعم الحسن في الأسماء باعتبار الاسم منفردا كاسم العزيز فهو على أكمل ما يكون في عزة الله تعالى إذا جمع هذا الاسم العزيز إلى غيره زاد حسنا على حسنه، كما إذا جمع العزيز إلى الرحيم أو العزيز إلى الحكيم، فالعزيز اسم العزيز وحده على أحسن ما يكون، ثم إذا ضم إليه اسم آخر زاد كمالا على كماله كما سيأتي في المثال ان شاء الله. نعم. مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكمة, والحكمة في الحكيم نعم هنا يتنبى طالب العلم إلى أن الحكيم في أسماء الله تعالى يدل على شيئين هنين على صفة الحكم وعلى صفة الحكمة نعم. يعني هل الحكيم يدل على الحكمة أو يدل على الحكم يدل على الحكم وعلى الحكم فهذا الاسم دال على الصفتين معا ويتناولهما معا كما نبه ابن القيم رحمه الله تعالى نعم. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونه بالحكمة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجو وجورا وسوء, وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإف فيظلم ويجور ويسيء التصرف نعم تقدم أن العزيز في أسماءه تعالى على أكمل ما يكون ثم إذا ضم إليه اسم الحكيم زاد حسنا إلى حسنا أما العزيز في المخلوقين فقد يكون عزيزا لكنه ليس بحكيم ولهذا يفتقر إلى الحكمة فيسيء التصرف فهذا الجائر والظالم من الحكام عزيز عزيز عزة بشرية لكنه ليس بحكيم وقد توجد الحكمة في المخلوق ولا توجد العزة فيكون الإنسان من أهل الحكمة والتصرف الحسن لكن لأنه بلا عزة لا يتحقق لهذا الحكيم ما اراد لافتقاره للعزة أما الله تعالى فعزيز حكيم وعزته تبارك وتعالى على أكمل ما يكون كما تقدم وحكمته تعالى على أكمل ما يفنى. يكون في جمع الاسمين العزيز الحكيم كمالا إلى الكمال الذي هو لكل اسم منفرد. نعم. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما يعتريه الذل. لا هذا أمر آخر. حكم المخلوق كما تقدم وحكمته يعتريهن الذل والعزيز من المخلوقين قد ينقلب أدل الناس حتى ربما رحمه الناس والحكيم من المخلوقين قد يخذله الله تعالى فيكون أسفه المخلوقين وأشدهم بعدا عن الحكمة فلا تقارن أسماء الله تعالى بأسماء خلقه القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الأعلام جمع العلم بفتح العين واللام. والعلم كما قال ابن مالك الاسم الذي يعين المسمى. فمكة علم على البلد المعروف. وزيد علم على هذا الشخص المعروف وهكذا أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفه لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص هذا موضع يحتاج من طالب العلم إلى التدقيق أسماء الله بالنظر إلى كون هذه الأسماء جالة على ذات الله مترادها فالسميع والرحمن والقوي والحي كلها أسماء لمسمى واحد هو الله فهي من هذه الجهة من حيث دلالتها على الله ترادفها أما بالنظر إلى ما دل عليه كل اسم فهي متباينه أي مختلفة لأن كل اسم يدل على صفه غير الصفه التي دل عليها الاسم الآخر فاسم السميع له معنى غير اسم الرحمن فالسميع يدل على اتصاف الله تعالى بالسمع والرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة والسمع غير الرحمة وهكذا فهذا الموطن يحتاج إلى التدقيق فيه هذه الأسماء أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فالرحمن دل على معنى هو الرحمه السميع دل على معنى هو السمع والسمع غير الرحمه لكن هذه الأسماء باعتبار الدلالة على الذات كلها من هذه الجهة مترادفة ينبغي أن يدق الطالب العلم فلا يقال إن أسماء الله كلها مترادفة المعاني معنى الرحمن غير معنى القوي غير معنى العزيز من جهه دلاله الاسماء هذه على ذات الله هي مترادفه لانها كلها تدل على ذات الله تعالى ومن جهة ما دل عليه ما دلت عليه المعاني هذه لا شك انها متفاوتة بحسب مدلول الاسم نعم الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا وإنما قلنا بأنها أوصاء أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذر وربك الغفور ذو الرحمه فإن الآية الثانيه دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمه نعم الآية الأولى الغفور الرحيم الرحيم هو الذي يتصف بالرحمة ولأنه متصف بالرحمة سبحانه تسمى بالرحيم إذ الاسم. إذا لم يكن المتسمي به متصفا بما دل عليه لا يكون اسم الحق لله المثل الأعلى لو أن أحدا تسمى بالعالم لكنه جاهل يقول له الناس كذبت أنت تسميت باسم معناه ليس فيك وهذه من البلايا التي وقعت فيها المعتجلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآية الأولى الغفور الرحيم الرحيم سبحانه وتعالى متصف بالرحمة ولهذا قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة فتسمى سبحانه وتعالى بالرحيم لاتصافه بالرحمة ذو الرحمة أي صاحب الرحمة وهكذا من اسماء الله تعالى القوي لاتصافه بالقوة كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة اي صاحب القوة فالحاصل أن القرآن دل على أن هذه الأسماء مرتبطة بالمعاني وإلا لما كان للتسمي بها لما كان لتسمى بها صداقة فالتسمي باسم إذا لم يكن معناه موجودا في من تسمى به يكون هذا التسمي من الكذب كما تقدم في المثال السابق الله تعالى له الأسماء التي معانيها قد اتصل بها سبحانه كما في الايه الايه جليه جدا الرحيم المعتزله تنفي معنى الاسم تدعم انها تثبت الاسم لكن تنزع معناه منه فيقولون عليم بلا علم قال كذبتم الله تعالى بين انه سبحانه وتعالى ذو علم وبين انه ذو رحمه وانه ذو قوه كما في قوله وهو الغفور الرحيم مع قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمه وهو الرحيم لانه هو صاحب الرحمه وهو القوي لانه ذو القوه صاحب القوه نعم ولاجماع اهل اللغه والعرف انه لا يقال عليم الا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من, أبين من أن نحتاج إلى دليل نعم كما قال رحمه الله هذا أمر واضح والإجماع منعقد على عدم تسمية أحد بالسمع إلا إذا كان له سمع وهكذا غيره من الأسماء هذا أمر معروف والإجماع منعقد عليه لا يكابر فيه إلا ذو السفه والطيش كما سيأتي نعم وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمح وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا نعم السلب معناه النفي سلبوا أسماء الله تعالى معانيها أي نفوا عن الأسماء هذه المعاني فنفوا عن الاسم معناه وصفته فاثبتوا اسما ونفوا عنه معناه وصفته. لذا قالوا عليم بلا علم. وهذا من العجائب. لأن الذي يزعم أنه يثبت اسم العليم وينفي عنه العلم، يقال له لا تستفيد من إثبات الاسم في هذه الحالة. إذ إنك إذا لم تثبت أن الله تعالى ذو علم فإن إثباتك العليم لا يكون له معنى إذن فهؤلاء من ظلال المعتزلة الذين قالوا عن الله تعالى إنه عليم بلا علم ونحو ذلك هذا لا شك أن مقولتهم من أسوأ وأسفه المقالات ويأتي إن شاء الله تعالى تعليلهم الذين دعموا. نعم وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميته لدلالة السمع والعقل على بطلانها نعم هذه علتهم قالوا الشيخ رحمه الله وصف علتهم بأنها عليلة بل ميته هامدة ما فيها ما فيها حجة ما تنهض نهائيا يعني بعض الشبه وبعض الحجج تحتاج إلى رد وإيضاح وتفنيد وتقسيم, وتقسيم ثم تنتهي لكن بعض الشبه كما قال الشيخ ميتا لا قامت أصلا حتى يحتاج إلى ضربها هذا التعليل من أسمج وأسخف لا يقال يقولون إننا نثبت لله ذاتا بلا صفات فمن أثبت الصفات لله فقد أثبت مع الله تعالى قدمى فيكون بذلك مشركا لذا سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد لأن التوحيد عندهم هو نقل الصفات وإثبات الصفات عندهم هو الشرك فيقولون إثبات الصفات شرك ما التوحيد إذن؟ قالوا أن في الصفات ماذا نثبت قالوا أثبت ذاتا مجردة من الصفات وهذا نشك أنه دال على قلة فهم من فاها به اذ ارادوا اثبات ذات مجردة من الصفات وقالوا الشرك بان تثبت أن لله عز وجل سمعا وبصرا وعلما واراده فتكون قد اثبتت مجموعه من القدماء مع الله اثبتت قديما هو السمع وقديما هو العلم وقديما هو البصر مع الله فتكون مشركه ولا تسلم من الشرك إلا إذا نفيت صفات الكمال عن الله وأثبت ثلاثا مجردا وهذا أمر محال وهو من الأمور التي وجدت في اذهانهم فقط تتصور أن الإفراد يقتضي نفي الصفات وأن إثبات الصفات يدل على الشرك أما السمع فلان الله تعالى وصف نفسه باوصاف كثيره مع انه الواحد الاحد فقال تعالى ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى تب اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى ففي هذه الايات الكريمه اوصاف كثيره لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء ولم يلزم ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء نعم السمع كما نبه المصنف كثيرا السمع يراد به القرآن والسنة يقول ذلالة بطلان هذه المقولة من السمع يعني من النصوص أن رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الاوصاف كما في الآية الأولى وصف نفسه, الآية الأولى. وصف نفسه بالبطش أنه يبدئ ويعيد وانه غفور ودود الى غير ذلك من الصفات وهكذا ايه الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله قثا ان احوا من هو هو الله احد هو الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى هو الذي اخرج المرعى هو ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور هو الودود فهذه اوصاف كثيره لموصوف واحد وصف الله عز وجل نفسه بهذا لا يقتضي ان هناك قدماء كما تقول معتزله مع الله تعالى فكلها اوصاف لموصوف واحد الحقيقه انه لا مثال لشبهة المعتزله هذه في سخافتها إلا, إلا قول المشركين حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعو واحد وهو يدعو اثنين فأنزل الله قل الله أو ادعوا الرحمن ما تدعو فلأو الأسماع فالرحمن والرحيم والسميع والعليم والبصير والحكيم والقوي والعزيز كلها لرب العالمين اسمها ولا يقتضي ذلك التعزيز الخبر هذا رواه ابن جرير ابن عباس رضي الله عنه هذا في الحقيقه اقرب ما وجدنا لشبهة معتزله واذا كانت هذه المقوله من الكفار داله على السفه وعلى قله العلم بالله حين يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم يدعو الله وحده لا شريك له سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن الشرك فلا تجد لمقوله المعتزلة مثالا إلا هذه حين قالوا ان التوحيد يقتضي ان تنفي الصفات فان اثبت الصفات اثبتت مع الله قدما وهذه الفرقه الفرقه المعتزله التي يروج لها كثيرا يسمون لاهل الفكر المستنير يروج لهم كثير من المبطلين في هذه الأزمنة إذا دقق الإنسان في مقولاتهم وجدها من أشد المقولات طيشا قد يكون في مقولاتهم شيء من التهويل ومن الترتيب لكن إذا دقق فيها وجدت غايه في التفاة ولهذا قلنا إن من آيات الله البالغة أن اثنى سبحانه وبحمده أكثر كتب المعتزلة ولو كانوا على حق وصواب يحفظ الله عز وجل الحق لما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون فإن حفظ القرآن يقتضي حفظ ما لا يفهم القرآن الا به ورغم أن المعتزلة نفرهم ثلاثة من خلفاء بني العباس نصرا شديدا فكان منهم القضاة والمفتون وكان منهم الوعاظ وصنفوا مصنفات كما تقدم ان بعضهم كالجباء ونحوه صنف مئتي كتاب لا تجد من كتبهم الا الاقل القليل الان وهذه من ايات الله التي لا يتدبرها كثيرون لان هذا الباطل يذهب جفاء ويضمحل بينما ولله الحمد كتب السنة كما تلاحظ تجد أنها بفضل الله عز وجل تخرج وتنتشر وليس معنى خروج الجديد منها أن الناس كانوا فيه حتى خرجت تلك الكتب أبدا الحق ولله الحمد ثابت وواضح لكن كلما خرج كتاب زاد النور إلى النور وزاد العلم إلى العلم فالحق محفوظ بحمد الله عز وجل في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ لا إشكال فيه لكن تجد أن كتب السنة ولله الحمد تزداد، وتخرج بعد أن بقيت فتره غير موجودة وتجد استطابق كما قال السمعان تجد التطابق بين اعتقاد أهل السنة يقول مما يدلك على أن اهل السنة على الحق أنك إذا تاملت ما كتبه متقدمهم ومتاخرهم رغم تفاوت أزمانهم وتباعد أمكنتهم تجدهم في الاعتقاد على وثيرة واحدة فليس عندنا بحمد الله ومنته اعتقاد غير اعتقاد أبي بكر وعمر أو غير اعتقاد السعيد بن المسيب التابعين، أو غير اعتقاد الأئمة المعروفون فجد الناس الذين هم على السنة تجدهم في الاعتقاد على وسيرة واحده ولهذا تجد الواحد الآن يشرح البخارية واعتقاده مطابق لاعتقاد البخاري واعتقاد البخاري مطابق لاعتقاد شيوخه واعتقاد مطابق لاعتقاد شيوخ وشيوخ شيوخ إلى الصحابة رضي الله عنهم. أما أهل الاعتزال فإن كتبهم غاية ما تكون في التهاتر والتناقض فيما بينهم ولهذا كما تقدم وجدت مثل هذه السفاهات وهذه الكلمات التي إذا تدبرها العاقل الحكيم ما فيها من الطيش والسفاه من قولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدم نعم وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف ليس... حتى... ليست ذوات بائنة فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وانما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد من تعدد صفاته ففيه صفه الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكو وكونه واجب الوجود ممكن الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره نعم لما كانت المعتزله تدلل على مقولتها بالعقل حسن أن يرد عليهم بالعقل دلات العقل واضحة هنا أن الصفات ليست ذوات بائنة أي منفصلة عن الموصوف حتى يلزم منها التعذيب إنما هي صفات في من اتصف بها نفسه قائمة به ولهذا قال الله تعالى في الكلام في صفه الكلام ولكن حق القول مني فالكلام من الله وسائر صفات الله من الله سبحانه وتعالى فالصفات ليست منفصله عن الموصوف حتى يقال بالتعدد فكل موجود له صفات متعدده ولم يلزم من ذلك تعدد الموصوفين فهذا امر واضح من الناحيه العقليه وذكر نماء يعني امثله توضح هذا فالحاصل ان توهم المعتزله التباين بين الذات وبين الصفات أمر لم يقل به سوى ولم يتخيله الا هم فالصفات من الموصوف من نفسه وليست شيئا مستقلا عنه حتى يقال إن الذات شيء وصفته كذا وصفته شيء آخر وصفته كذا شيء آخر أبدا الموصوف بصفاته كلها فهذه الصفات كلها من الموصول وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الدهر كما في الحديث الله تعالى قال دين ابن آدم يشب الدهر وأنا الدهر الدهر هل هو اسم لله؟ لا ليس من أسماءه تعالى بين رحمه الله تعالى السبب في فونه ليس من أسماءه أولا أسماء الله تعالى حسنى كما تقدم اسم الرحيم اسم العليم ونحوها والدهر لا يحمل معنى إلا أنه اسم للوقت فقط هذا السبب الأول السبب الثاني في كونه تعالى في كون الدهر ليس من أسمائه تعالى أن, أن الله تبارك وتعالى بين في الحديث القدسي هذا بين المراد بقوله وأنا الدهر إذا بين المراد في الحديث أو في النص فليس لاحد أن يذهب إلى غير هذا السبيل كما ستاتي الأنفلة ان شاء الله تعالى معكم في الغد ان شاء الله تعالى إذا وجد معنى بين في الحديث فليس لاحد ان ياتي ليزاحم هذا المعنى فياتي بمعنى اخر في الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر ثم قال مبينا لمعنى قوله وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فتبين المراد بقوله وانا الدهر في الحديث نفسه فالحافظ ان الدهر ليس من اسماء الله كما قال ابن حزم الله عنه لأن الدهر اسم جامد ليس فيه معنى وإنما هو اسم للزمن والوقت والأمر الثاني أن الله تعالى بين بهذا الحديث مراده بقوله وأنا الدهر حيث قال تعالى بيدي الأمر وقلب الليل والنهار هذا هو المراد بقوله وأنا الدهر نعم يريدون مرور الليالي والأيام فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار فلا يدل, فلا يدل على أن الدهر من اسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحدوث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله يعني أنت إذا سمعت شاعرا من المسلمين يسب الدهر فأنت تجزم حتى من اهل الجاهليه انه لا يريد الله قطعا لانه لو سب الله لكفر لكن اصابه امر معين في هذا اليوم فصار يشكم هذا اليوم ويلعن الدهر الذي وقع فيه فقطعا هو لا يريد الله لأنه لو اراد سب الله لكفر بلا ريب ولو قيل له انت سببت الله لقال انا لم اسب الله ولا يمكن أن أسب الله تعالى ليس في ذهنه بثاثا في سب الدهر أنه يكون ساب لله لكن بين الله في الحديث أن سب الدهر يعود إلى مسبة الله لما؟ لأن الذين يسبون الدهر لا يسبون هذه الساعة إنما يسبون ما وقع فيها فيقع لاحدهم ما لا يحب فيلعن تلك الساعة وذلك اليوم أو الدهر الذي وقع فيه يكون معترضا على الله تعالى في قدره وإلا فصباح اليوم مثل صباح الأمس مثل صباح الغد تشرق الشمس وترتفع مدة ثم تستمر إلى أن تغرب ويأتي الليل ثم يأتي الغد يقع فيه أمور ثارة تسر العبد وثارة لا تسر فمن طبع كثير من الناس أن يشتموا الدهر هذا الشسم للدهر لما عد مسبة لله لأن الواقع أنه إنما سب معترضا على ما وقع فحين وقع له ما لا يحب سب الدهر اعتراضا على القدر فعادت المثبت على من قدر هذا نعم يكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن أن يقول أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى الله عز وجل هو خالق الدهر خالق الليالي والأيام سبحانه وتعالى وبين أنه هو الذي يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى يقول رحمه الله ولا يمكن أن يكون المقلب الرب الذي يقلب الليالي والايام لا يمكن ان يكون هو المقلب وهي الليالي والايام فتبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى وهذا من انفرادات ابن حزم رحمه الله وله اقوال يعني تستغرب ويكون فيها ما فيها بعض الاحيان من العجائب فهو يزعم انه مستمسك بظاهر النص يقال ابدا ليس هذا ظاهر النص فما سيفأتيكم إن شاء الله الأمثل ليس هذا ظاهر النص لأن كل تبيين لمعنى في الحديث فانه يلتزم واذا وإذا قال انسان بغير هذا المعنى وزعم أنه مستمسك بالظاهر قال ليس هذا هو الظاهر هذا هو الوهم الذي توهمت أنت فتوهمت أن هذا هو الظاهر من أن يكون هذا هو الظاهر مع كون النص بين المراد هل يمكن مقالاً من هذا هو الظاهر؟ نعم. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك لثبوت لي... ذلك ل. قاعدة ثانية. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة. هنا بصف... يحتاج طالب العلم إلى أن ينبه إلى تقسيم الفعل. ينقسم الفعل إلى نوعين. الأول المتعدي الفعل المتعدي وهو ما يتعدى أثره فاعله إلى المفعول علامة الفعل المتعدي أنه لا بد فيه من مفعول به أخذ محمد الكتاب فالكتاب الآن مفعول به تجاوز الفعل إليه فصار مفعولا أخذ محمد ماذا أخذ ما تمت الجملة لا بد أن يتعدى إلى مفعول به حتى تتضح الجملة أخذ محمد به الفاعل الكتاب هذا هو المفعول هذا هو النوع الأول من الأفعال النوع الثاني من الأفعال الفعل اللازم وهو ما لا يتعدى أثره فاعله فلا يتجاوزه لمفعول به لا يحتاج إلى مفعول به. تتم الجملة بذكر الفاعل فقط مثل جاء محمد التضح الجمله ما نحتاج مفعول به بينما أخذ محمد كل أحد يقول ماذا أخذ لا بد أن تظهر المفعول به إذن نعرف الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعد حتى تتضح إن شاء الله تعالى هذه القائلة نعم. اسم الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها, تضمنها لله تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها نعم هذه القاعدة الأولى إذا تضمن اسم الله تعالى وصفا متعديا تضمن ذلك ثلاثة أمه إثبات الاسم نفسه هذا أول ثانيا إثبات الصفة التي تضمنها الاسم كما تفاتي الانزل الثالث ثبوت الحكم والمقتضى لانه لما كان متعديا فلا بد ان يصل الى غيره والمثال يوضح ان شاء الله تعالى نعم. ولهذا استدل اهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبه استدل على ذلك بقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم نعم المحاربون الذين قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو يوم من الأرض انظر عظمة الحكم وشدة ثم استثنى الله عز وجل حاله فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ما قال فإن الحكم أنه يعفى عنهم أو يسقط الحد عنه ماذا ترى هذا سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لما ذكر سبحانه وتعالى هذين الاسمين العظيمين الغفور والرحمة اتضح الحكم مع أنه لم يصرح فيه لم يصرح في الآية بسقوط الحد لكن لما ذكر سبحانه هذين الاسمين لأسمائه تعالى تضمن ذلك بيان الحكم أي أنه غفر لهم ورحمهم وهذا يوضح لك معنى الوصف المتعدي الله تعالى غفور نثبت الاسم لله الغفور ونثبت الصفه وهي المغفره ثم ان المغفره لا بد ان يتعدى حكمها فتصل الى من يغفر لهم وهكذا الرحمة الرحيم اسم لله والصفه الرحمه ولا بد من مرهومين يرحمهم هذا معنى قوله ان على وصف متعد تضمنت هذه الأشياء نعم مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع, إثبات السميع إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نعم نفتل عليه بالسميع أكثر نثبت لله عز وجل الاسم السميع ونثبت له لص والسمع ونثبت له الحكم والمقتضى وأنه تعالى يسمع كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع فحاوركما إن الله سميع إن الله سميع اسم السميع يثبت اسم لله وهو يدل على الصفة متضمن للصفه ثم لا بد من كلام مسموع يتحدث به الناس فيسمعه تبارك وتعالى ولهذا لما اجتمع قرشيان وختمهما ثقفي أو ثقفيان وختمهما قرشي كما في حديث المسعود رضي الله عنه رضي الله عنه فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول فقال احدهم ان رفعنا اصواتنا سمع وان خفضنا لم يسمع فقال الثالث انه ان كان يسمع ان رفعتم فاين يسمع ان اخفضتم فانزل الله وما كنتم تفتسرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ولكنتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وهكذا رؤيه الله يهدد بها الم يعلم بان الله يرى فكون نثبت ان الله تعالى بصير نثبت الاسم ونثبت الصفه وهي البصر ونثبت ان هناك حكما ومقتضى لهذا وهو انه تعالى يبصر العباد ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع وصغير منذ الصغر يربيه على اسم السميع كلما اراد يتكلم من طبع الصبي انه يكذب ويدعي ان الشيء هذا له ويدعي انه ما قال ويدعي انه قال فاذا اراد يتكلم رباه قال الله يسمعك الله سميع فيتربى على هذا حاصل ان اسم الله تعالى السميع هو المثال الذي ذكر هو الامثله كثيره على الاسم المتعدي نعم وان دلت على وصف غير متعد تضمن تقدم, تقدم بيان المعنى بيان معنى متعدي وغير متعد أنا هذا في فيما إذا دلت على وصف غير متعدين. نعم. وإن دلت على وصف غير متعні تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل يتضمن ثبات الحي. الحي. الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له نعم الحي ليس من الأسماء المتعديه فلهذا الاسم غير متعدي يتضمن أمرين اثنين إثبات الاسم نفسه وإثبات الصفة لأن هذا الاسم غير متعدي كاسم السميع وكاسم العلي نعم القاعدة الرابعة دلالة وأسماء. أسماء الله تعالى دلالة, دلالة الله تعالى. أسماء الله تعالى إلا دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبللحزام نعم هذه التعبيرات لا بد أن يفهمها طالب العلم وهي من تعبيرات الأصولية حتى يتضح الأمر المرتبط بها في الأسماء وصفات ونعطيك إن شاء الله تعالى تعريفاتها ذكر دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله الالتزام دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على المعنى الذي وضع له دلاله اللفظ على المعنى الذي وضع له سميت بالمطابقه بمطابقة المعنى لللفظ تماما ثم يسمى المطابقة لمطابقة المعنى لللفظ والمراد من تطابق اللفظ والمعنى عدم زيادة اللفظ على المعنى حتى يكون مستدركا أو عدم زيادة المعنى على اللفظ حتى يكون قاسر يعني لا بد من تطابق المعنى واللفظ فإذا تطابق ما بين اللفظ والمعنى فهذه دلالة مطابقة أما إن زاد المعنى على اللفظ فما هذه بدلالة مطابقة نعطي مثالا على هذا هذا دلاله في كلمه كلمة الرجل تدل على الإنسان الذكر هذا الآن مطابق تماما إن رجل فإنها تعني الإنسان الذكر وهكذا كلمة المرأة دل على الإنسان الانثى لماذا ما قلنا الرجل يدل على الذكر؟ يعني الذكر كثير. لكن قلنا الإنسان الذكر، لأن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى. لا يقال هذا انسان وهذه إنسانة. كلمة الإنسان تطلق عليهما معا ولهذا نقول الرجل هو الإنسان الذكر، والأنثى الإنسان والمرأة الإنسان الأنثى. هذا معنى دلاله المطابقه ياتي عندنا الان دلاله التضمن اذا عرفت ان دلاله المطابقه تعني التطابق بين اللفظ والمعنى تماما يتضح لك المراد بدلاله التضمن دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على جزء المعنى دلاله اللفظ على جزء المعنى ما الفرق بينه وبين دلاله المطابقه دلاله المطابقه على تمام المعنى اما التضمن فلم ياتي بالمعنى كاملا وانما اللفظ دل على جزء المعنى دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن المسمى دلالة اللفظ الآن على شيء خارج عن المسمى لازم له وخارج عن هذا المسمى لكنه لازم لزوما ذهنيا لازم لهم لزوما ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج نقول دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنية بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم المثال الرقم أربعة يدل على ماذا على الزوجية على الزوجية التي تقبل القسمه الأربعة قابله للقسمه وعندنا الفردية والزوجية الفردية مثل الثلاثة والواحد هذه فرد والزوجية مثل الأربعة والستة ونحوها هذه زوج فدلاله الأربعة الآن على الزوجية هل هي بالمطابقة هل هي بالتضمن لا لأنها ليست مطابقة لكلمة مطابقة الأربعة ليست مطابقة لكلمة الزوج حتى نقول, حتى نقول انها ثلاث مطابقة وليست أيضا متضمنة كلمة الأربعة لفظ الأربعة ليس به جزء المعنى لكلمة الزوجية لكن ما علاقة الأربعة بالزوجية من خلال إيش اللازم أن الأربعة تدل على القسمة فلو كان عندك أربعة كؤوس لا استطعت ان تقسمها اثنين اثنين فكلمه الاربعه الان ليست مطابقه او متضمنه لكلمه الزوجيه لكنها تعرف بدلاله الالتزام وهكذا الثلاثه تدل على ماذا على الفرديه فلو قال احد الثلاثه هي الفرديه او الاربعه هي الزوجيه هذا غير صحيح لا دلاله مطابقه ولا دلاله تضمن عليه اساس ان تفسر الاربعه بالزوجيه يقول لأن الزودية لأن الأربعة تقبل القسمة نقول هذه دلالة لازم وليست دلالة مطابقة فهم هذه الأمور الحقيقة مفيد حتى يعرف كلام الحديث نعم مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة نعم الآن بدأ في التطبق اسم الخالق يدل على أمرين معا حتى تقع المطابقة هما ذات الله وصفه الخلق نعم وهنا تكون دلاله مطابقه اسم الخالق الدلاله حتى تكون دلاله مطابقه لا بد ان يدل على امرين معا هما الذات ذات الله وصفه الخلق حتى تكون مطابقه نعم ويدل على الذات وحدها وعلى صفه الخلق وحدها بالتضمن نعم هذا الاسم يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن لأن كلا منهما جزء المعنى جزء لمعنى الاسم داخل في ظنه نعم ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام طيب لو قال لك إنسان الخالق هو العلم والقدرة الخالق يفسر بصفه العلم والقدرة قيل لا يفسرها هذا دلاله مطابقه ولا دلاله تضمن لكن اسم الخالق مرتباطه بالعلم والقدره على النحو الان لولا علم الله وقدرته لما حصل الخلق لوقوع الخلق على هذا الأمر العظيم الجليل هذا يفهم كل أحد يعقل منه عظمة علم الله وقدرته لكن ما نفسر الخلق بالعلم لا لكن نقول من هذا الخلق العظيم لا شك أن هذا الخلق لا يكون إلا ممن لديه تمام كمال العلم والقدرات إذا فهذا معنى قوله ويدل يعني اسم الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزام لا بالمطابقة ولا بالتظامر فلولا علم الله وقدرته لما حصل خلق السماوات والأرض لهذا كما في الآية الاتيه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الآن ذكر تعالى ما يتعلق بخلقه السماوات والأرض ماذا قال بعدها؟ قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم فهذا الخلق على هذا الوضع العظيم يلزم أن الذي خلق سبحانه هو ذو العلم الواسع والقدره التي لا تحد فهذا ما يتعلق بالدلالات الثلاثه نعم ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والارض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة نعم لأنه إذا تدبر الدليل تبينت له معاني كثيرة يستنبطها من الدليل قد لا تكون منصوصة لكن يبدا اذا كان من اهل الاستنباط يقول هذه دلاله لازم لعل من الامثله توضحه توضحها قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب رفع البصر باب رفع الماموم بصره الى الامام ما قال باب التفات الماموم لا لا ينصح لكن هل يرفع رفعا هكذا إلى الإمام قد يحتاج ثم روى بسنده عن أحد الصحابة رضي الله عنهم سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في المغرب والعشاء والفجر واضح لان يقرأ ويسنع أو قال كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال بضطراب لحيته يعني إذا تكلم هكذا صلى الله عليه وسلم تحركت اللحية فالآن هو عرف من حركة هذه اللحية أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ مع أنه لن يسمع لكن حركة هذه اللحية دالة على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ وهكذا قال رحمه الله تعالى في الحديث هذا في هذا الباب روى أن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يحنون ظهورهم يعني بعد الرفع من الركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض تأمل هذا الحديث الآن الحديث فيه أن الصحابة لم يحنون ظهورهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ماذا يلزم من هذا؟ أنهم يرفعون إليه ابصارهم وإلا كيف يعرفون أن جبهته وصلت إلى الأرض؟ فلازم هذا الكلام أنهم يرفعون إليه ابصارهم ولهذا جعل الباب رحمه الله تعالى باب رفع الإمام المأموم بصره إلى الإمام. لأن اضطراب اللحية كيف عرفت يا صاحب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ لولا أنك رفعت إليه أبصرك. وفرق كما قلت فرق بين أن يلتفت هكذا ينظر إليها هذا لا يصدق لكن ان يرفع اليه بصره قد يحتاج ان يرفع اليه بصره فعرفوا البخاري رحمه الله تعالى فانه استدل بهذا من باب دلاله اللازم كون الصحابه رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم بالركوع حتى يضع النبي صلى الله جبهته على الارض يفهم من هذا انهم يرفعون اليه ابصارهم وهكذا اضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام وكون الصحابة يرون لحيته تضطرب معناه أنهم رفعوا إليه أبصارهم لعل هذا يوضع نعم واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازم فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تفعد تفاعد وأعلم. واعلم واعلم أن اللازم من قول الله اللازم, اللازم. هو ما لا ينفك عن الشيء اللازم الشيء الذي لا ينفك عن الشيء مثال اذا قلت اشتريت دارا هذه الجمله ما من اللازم منها ان هناك من بنى الدار اليس كذلك انت الان اشتريت دارا هناك امر لازم وهو ان هناك شخص بنى الدار لانك تقول انا اشتريت دارا هذه الدار التي اشتريتها ودفعت فيها الثمن وسكنتها هناك امر لازم لا ينفك عنها وهو ان هناك من بنى لانها لو لم تبنى لما اشتريت اذن هذا معنى قولك اللازم هو ما لا ينفك عن الشيء والمثال عليه كما قلت اللازم من قول الله تعالى سيتحدث الان عن شيئين تعالوا نتكلم في اللازم من قول الله لان المتبقي قليل الان ان شاء الله اللازم يعني الشيء الذي لا ينفك عن كلام الله وسنتحدث ان شاء الله تعالى عن اللازم الذي هو الذي لا ينفك عن كلام الناس نعم واعلم واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق هذا قيد مهم جدا إذا صح أن يكون لازما في كلام الله وهذا يجب التأكد من أن هذا فعلا مما يلزم من كلام الله لا أن يورد لازما وهو ليس لازما فإذا كان بالفعل من لازم كلام الله فلا شك انه حق كما سيأتي في بيان السبب لكن من المهم أن نعلم أنه لازم الحق في كلام الله لا أن يدعى يؤتى بآية ثم يقال يلزم منها كذا ما علاقة هذه الآية بهذا اللازم أنت تلزم ما لا يلزم اللازم الذي تريد أن تلزم به لا علاقة له بكلام الله أما إذا كان اللازم مرتبطا فعلا بكلام الله فلما كان كلام الله حقا كان اللازم لا بد أن يكون حقا لكن من المهم أن يتأكد أنه من لازم كلام الله لا أن يدعى هذا بلا علم نعم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالمه ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا لا شك أن كلام الله حق وهذا لا يتردد فيه مسلم وإذا كان حقا فاللازم المترتب على كلام الله تعالى لا بد أن يكون حقا وذكر السببين السبب الأول لكون اللازم من كلام الله تعالى ورسوله لا بد ان يكون حقا ان كلام الله حق بلا ريب ولازم الحق حق كما انك تقول لازم الباطل باطل فكذلك اللازم من الحق لا بد ان يكون حقا الثاني لماذا نقول ان اللازم من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصوص الوحي لا بد ان يكون حقا لأن الله يعلم الغيب ويعلم ما يلزم من كلامه ولا يذهل ولا ينسى كالمخلوق لأن المخلوق قد يقول كلاما ثم يقال فعال اتدري ما يلزم من كلامك يلزم منه كذا فيقول أعوذ بالله أنا رجعت عن أصل كلامي. لماذا؟ لأنه لم يتفطن إلى أن هذا القول الذي قاله سيلزم منه كذا أم الله فيستحيل أن يقال فيها لا يضل ربي ولا ينسى اذا هذا هو السبب في كون اللازم من كلام الله حق أن كلام الله تعالى حق ولازم الحق حق الأمر الثاني أن الله تعالى لا يمكن أن يذهب وينسى ويقول حاشاه تعالى كلاما ثم يلزم من كلامه الحق باطل مستحيل هذا أبدا ما يكون كلام الله الحق يستحيل أن يلزم منه باطلا بخلاف الإنسان فقد يقول ما يظن أنه حق ثم يقال اتلتزم كذا؟ يقول لا لا أنا ما أتلت إذا عد إلى قولك أبطله الآن لأن هذا اللازم نشأ من قولك ولهذا الشيعي إذا وجد في قلبه ايمان حقا وقيل له ان تكفيرك الصحابه رضي الله عنهم وسبك اياهم يلزم منه ماذا وقد في القران لان القران من نقله ان الصحابه فاذا كان جاهلا جاهلا قال استغفر والله اني في ضلال مبين نعم ما نقل القران ولا علم الناس الاحكام ولا فتح البلدان إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنا رجل جهول نشأت على سبهم بين أبي وأمي فقلت كلاما لم أتصوره حتى أو قد عليه فأنا أستغفر الله لا من اللازم من الأصل نفسه لأن هذا اللازم الباطل ما نشأ إلا من قولك الباطل بالصحابه رضي الله عنه فيقول فأنا أستغفر الله من اللازم ومن أصله الباطل الذي قادني فيه وهكذا أقوال كثيرة يقولها الناس فإذا كانوا صادقين وبين لهم بطلان لازم رجع عن أصل الطوء وإن كان متعصبا أو صاحب انتفاع من مذهبه الباطل أصر وصار يجادل بالباطل مع أن اللازم لا يمكن أن ينفك عنه فيقول لا أنا سأستمر في سبهم ولا يلزم. قال يلزم رغم أنك لا بد أن يلزم لا بد من هذا إما أن تترك قولك وإما أن تلتزم هذا فإذا قال لا ألتزمه نقول نحن نلزمك به رغما عنك يلزمك هذا وإن ادعيت أنه لا يلزمك نقول نحن نلزمك إياه بالحجه رغما عنك وان تنصلت منه إذا تنصلت منه لا تستطيع التنصل مثل القاذف إذا قذف إنسانا ثم قال أنا أتنصر ما تستطيع تتنصر قد أثبت الحكم الآن فهكذا الأطوال الباطلة يلزم من هذا اللازم فالحاصل أن اللازم في كلام الله لا بد أن يكون حقا لأن لازم الحق حق لأن علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويعلم سبحانه, سبحانه وتعالى لازم قوله بخلاف المخلوقين المخلوقون كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللازم في قولهم محل تفصيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله